افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلاح 117. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 118. وقالوا ضللنا في الأرض يتوفاكم الذي بكم ثم إلى ربكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى اذ صرنا ربنا اذ صرنا وسمعنا فرجعنا نعما صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول أَمَّا النَّجَمَنَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّ نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا وَسُجَّدَ وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْهُمْ رَزْقُنَا هُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ذَلِكَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين ولقد ذَايْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا وكانوا بآياتنا يَأْنُون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ 119. ويخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل الفتح لا ينفع الذين كفروا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 تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يهدكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب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 يُنفسح صل لاصحاب السعير إن الذي يخشون ربه بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم, بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ الرَّحْمَنُ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 وقيل هذا الذي كنتم تدعون قل أرأيتم إن لي الله ومن معي أَوْ رحمنا فمن يجير الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح